يا مولاي علقا قويا تعب بابك وشق لي فيك يا رب نيان لي برجوك يا مولاي علقا قويا بابك واشرق لي يا دق داري بما في الضيرو وين ونعصينا ونعصينا ونعصينا وسنا في الطريق العكيان، فني لك جود فني لك جود فني لك جود. يغفر ذنبنا والختيان وانعصينا وانعصينا وسرنا بالطريق العكي لك نكدود يغفر ذنبنا والختيان تحت بابك تحت بابك تحذب بابك وكل منك يبغى حتياً يَاللَّهَ اسْلُقْ بِنَا نَهْجَ الْطَرِيْكِ السَّوِيَانِ يَاللَّهَ مسرب بنا نهج الطريق السوييا في طريق النبي والسلاله العلوييا يا مجيب استجب يا مجيب استجب يا مجيب استجب وعدا بشربا هنيا يا مجيب استجب يا مجيب استجب وعدا بشربا هنيا واصلح أعمالنا،, أعمالنا،, اعمالنا يا ربنا يا ربنا واصلح أعمالنا يا ربنا واطويا وقتل ربنا شر الهوى والدنيا وين دعيت وين دعيت وين دعيت اهلي ودك للعطايا السنيان وين دعيت ادعنا مثلهم نعرف حقوق المعين في كفلهم في كفلهم ومعهم فيك فنهم ومعهم في الجنان العليا قال فيك فنهم ومعهم في الجنان العليا عند طه النبي المختار خير البريا عند طه النبي المختار خير البشر عند الله النبي المختار عند الله النبي المختار خير البشر او عند الله النبي, النبي المختار خير البيان بختنا بالنبي اه بختنا بختنا بالنبي هو كنزنا والخبيان ليتعكر تجيء في الحال في الحال من نهبتيا وندعينا وندعينا للبلوى يزيل البليا ولب ولبصل ولبصل ولبصل عليه إلّا I'm la not يا حجرة ضمت جمال محمد حويك كريما سيدا كاملا بوضوء يا حجرة ضمت جمال حويتي كريما سيدا كاملا بدرا مطلع عمر مني يا محمد وانقضى ولم تسمع خني الأيام أن أنظر الحجر مطول عمر مني يا يا حبيبي ولم ولم تسمع خلي مقامك محموم وأنت محمد ورب السماء أعطاك حوضا وكوثراً يا يا عين ورب السماء أعطاك حوضا وكوثراً What fear adversary did be a Oh, <laughs> oh, قرآن يقول <سؤال> الله You Oh, على مدامات قلبي فابعوا بعفوك كذنبي، حلوة أو ضمار بلا متى Ariria şuralar جئت من اصل اصيل في اعلى من والواليين بذيخي المجد من غالي واعتلى مجدك فخران في رفيعة المرات لبريح لا في سروري لا برنا في صورين بجاء على المناغم فلا قد فينا عجائم بشرتنا بالعطايا والأمان والرائم قد شاربنا من صفانا بكل أحلى المشارم فَلِرَوَ رَبِّ الْحَمْدُ عَلَى مَمْدَاً فَلِرَوَ رَبِّ الْحَمْدُ عَلَى يُحْصِيهِ حماسي له الشكر على ما قد حج انا من مظاهر يا كريمان يا رحيمان جدوى على الجلد المظاهر من توارج نحو بابي ما رجع من ذاك الخالي وغفير الغفير ذنب ذنب قد أتى نحوك. the Oh uh -huh. to Allah, Allah, ya umail at the ولا فسبحان من اسراء وغورك من سراء امام له التقديم في كل حضره معظمه, <تصفيق> <تصفيق> <معظمة>, <تصفيق> <معظمة>, <معظمة> مرفوع الججري والذراع خليل صفي الله مختار قربه ورؤيته هذا الحديث كما جرى حبيبي رسول الله إني نزيلكم على بابكم أرجو الضيافة والقراء حبيبي رسول الله إني عبيدكم ضعيف لا أطيق تصبر حبيبي رسول الله إني سليم والرحيم يدري بنا كل من درى حبيبي رسول الله اني قصصكم في حبيبي رسول الله قادته فرقة مضللة ليست لنور الهدى ترى حبيبي 114. إلى ربك الرحمن من برون 115. لنا ودعه لنا أن يهيثنا ويرحمنا إن المعاشا كان دارا بجد بن وقعت قدما وفتنه وجور ولاه الفقل كل بالعرو فَسَلَهُ تَعَالَى يُبْدِلُ الْجَدْبَ وَالْغَلَبَ بِخِسْبَنٍ وَرُخْسٍ فِي الْمَدَائِنِ وَالْبُرَاءَ وَيُصْلِحُ أُولَاجَ الْأَمْرِ عِنْدَ فَسَادِينَ وَيُقِذُّهُمْ للعدل من سنة الكرا، فيا رب، يا رب رحمن، شف عنبينا، رسولك فينا، وقف من جارة، ولا جُبِّنا يا ربنا أرضة لهم وهدفى مرامي كل من خالق واشينا إلى الحق والهدى واختم لنا بالخير إن أزمع السراء فإنك مولانا وانك ربنا وسيدنا والقصد في كل ما عرف وصلي على روح الحبيب محمد وسلم وبارك كلما بارك شراب مع الآلين والاصحاب والتابعين ما جرى السيل في واد ومل تمت وفاة الحمد لله يخدمها عبيرا ومسكا للوجودي معدرا وتمت وفاق الحمد لله يخدمها عبيرا ومسكا للوجودي و عطِرَ يا رسول الله انقذ الينا We're Altyazı